اسم الله في وسلم, على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقفت م ت أ م ل ا لهذا الشعار الجميل تقديرا لذاتي أ ع ل ن احترامي لما نظرت إ ل ى هذا الشعار كنت أ س م ع أ ح ي ا ن ا شخصين قد وقع بينهما خلاف فيقول أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر أ ر ج و ك احترم نفسك لا تجده يقول له, احترمني لا تجده مبادرا يقول له احترم نفسك ي يقول لا له مبادرا احترم تجده ن و ك أ ن ي به يريد أ ن يوجه له ر س ا ل ة غير م ق ص و د ة أ ن ك إ ذ ا نجحت في احترام نفسك حتما ستحترم الناس وهذه ا ل ر س ا ل ة في ظني التي ركزت عليها ا ل ح م ل ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يسعى ليحترم ذاته و يقدرها و من ثم سينعكس على ب ق ي ة الناس إ ذ ا م س أ ل ة الاحترام التقدير ا ل أ خ ل ا ق هي ق ض ي ة م ه م ة ل ل غ ا ي ة يجب أ ن نعنى بها كمسلمين تعالوا معي أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة لننظر إ ل ى نبينا صلى الله عليه و سلم و قد وقفت م ت أ م ل ا متعجبا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كما تعلمون عاش ثلاثه و ستين س ن ة عاشها في ا ل ح ي ا ة وترى أ ن ه قد بعث نبيا في سن ا ل أ ر ب ع ي ن معنى هذا أ ن ه عاش أ ر ب ع ي ن س ن ة لم يكن نبيا و عاش ثلاثه و عشرين س ن ة نبيا رسولا فكان السؤال أ ل م يكن ب إ م ك ا ن الرب جل وعز أ ن يبعث نبينا في سن م ب ك ر ة في سن العشرين أ و في سن الثلاثين ربنا قادر على كل ذلك لكن كانت ف ت ر ة ا ل أ ر ب ع ي ن هي ف ت ر ة إ ع د ا د للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان الرب جل و عز يربيه حتى ينطلق ل ب ق ي ة السنوات ليقوم بدوره وتلحظ أ ن ف ت ر ة ا ل ت ر ب ي ة أ ك ب ر من ف ت ر ة ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة بل لو نظرت إ ل ي ه م ا وقارنت تجد أ ن ه ا ضعف ا ل م د ة مما يدل على أ ن م س أ ل ة ا ل إ ع د ا د هي ا ل م س أ ل ة ا ل أ ه م و خ ا ص ة أ ن نبينا صلى الله عليه وسلم سيمضي للعالمين وسيقابل كفار قريش وسيقابل صناديدهم وسيقابل عقليات فما السبيل ا ل أ م ث ل ليؤثر عليهم هي م س أ ل ة الاحترام و ا ل أ خ ل ا ق ولذا أ ح ي ا ن ا تقف مشدوها لا تستطيع أ ن تشكك ؤ ث ر أو أن ت في إ ن س ا ن طالما أ ن ه تحلى ب ا ل أ خ ل ا ق والاحترام والتقدير لاحظوا أ ح ب ت ي النبي صلى الله عليه وسلم لنفرض و وجهت له سؤالا ل ذلك وجهت لماذا ه هذا السؤال ل بعثت أ ن ت ا ل آ ن نجد أ ن الرب جل وعلا قد هياك و أ ع د ك فكان السؤال الملح السؤال الكبير لماذا بعثت لاحظ الجواب إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق لاحظ هذا الجواب العظيم إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق وهكذا ر أ ي ن ا نبينا صلى الله عليه وسلم ح ي ن م ن ط ل ق في دعوته كانت ا ل أ خ ل ا ق عنوانه وكانت هي ا ل ذ ي تدفع ا ل آ خ ر ي ن ليؤمنوا بهذه ا ل د ع و ة ا ل م ب ا ر ك ة كفار قريش أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما استطاعوا أ ن يشككوا بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حاولوا ب أ س ل و ب تافه ا ل رخيص أ ن يصفوه ب أ ن ه ساحر مجنون كاهن لكن كان كلاما س ا د ج ا يضحك منه الناس و أ و ل من يضحك عليه هو الذي أ ط ل ق هذه الشائعات و لذا انظر انظر إ ل ى تلك ا ل أ و ص ا ف التي اغدقت على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قبل من من قبل أ ص ح ا ب ه كلا من قبل كفار قريش كانوا يصفونه بانه صادق أ م ي ن صادق أ م ي ن وخذ هذه ا ل ح ا د ث ة وقف م ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على جبل الصفا و أ خ ذ ينادي ب أ ع ل ى صوته و ص ب ا ح ا و ص ب ا ح ا ثم نادى بطولا من قريش فاجتمعت بطون قريش بقضها وقضيضها و تجد أ ن الرجل إ ذ ا ما س ط ع ان ياتي ارسل خادما أ و غلاما لينظر من هذا المنادي من المنادي هو محمد فانطلق القوم ليستمعوا حديثه و من الذين أ ت و ا أ ب و لهب عمه عبد ا ل ع ز ة أ ت ى ليتساءل ما الذي يريده النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقال أ ب و لهب و قد تجرى على ابن أ خ ي ه ها يا محمد ما وراءك اسمع ماذا قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال يا معشر قريش لو أ خ ب ر ت ك م أ ن خيلا خلف هذا الوادي تريد أ ن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ أخبركم أن مصدقي؟ ي ج ش اكنتم خلف الجبل ل هذا يريد يقضي ي أن ع م أ ي ق ل ك أ ك ن ت مصدقي م انظر ماذا كان الجواب قالوا ما جربنا عليك كذبا وهنا ي ع ل ن ص ر ا ح ة أ ن ك تتميز ب ا ل أ خ ل ا ق بالقيم ما عهدنا عليك كذبا ولذا تراهم دائما و أ ب د ا ينطقون بمثل هذا الكلام ويعلنون عنه ص ر ا ح ة وتراهم لا يترددون أ ن يعلنوا عن صدق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذا من أ غ ر ب ما وجدت من أ غ ر ب ما وجدت حينما ت آ م ر عليه ت آ م ر ت عليه قريش ليقتلوه لما حان وقت ه ج ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاختاروا شابا من كل بطن من بطن قريش فاختاروا شابا صنديدا شجاعا من هذه البطون حتى ينقضوا ع ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يقتلونه فلا تستطيع بنو هاشم أ ن تطالب بدمه فترضى ب ا ل د ي ة لكن ا ل م س أ ل ة ا ل م س ت غ ر ب ة أ ن ودائع و أ م و ا ل قريش كانت موجودة عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عجبا تريدون أ ن تقتلوه تريدون أ ن تبيدوه تريدون أ ن تنهوا حياته ومع ذلك نجد أ ن أ م ا ن ا ت ك م و أ م و ا ل ك م عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا تثقون إ ل ا به واذا كانت ا ل م ش ك ل ة عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في وقت ا ل ه ج ر ة هذه ا ل أ م و ا ل التي أ ع ط ا ه ا اياه كفار قريش لتكون أ م ا ن ه بين يديه كيف سيعيدها ف أ و ص ى عليا رضي الله عنه أ ن يقوم بهذا الدور إ ذ ن لاحظنا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ن يكون مؤثرا حتى يتميز باحترامه و أ خ ل ا ق ه و قيمه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يؤثر في الناس و لذا انا اقول دائما أ ق و ل ه ا دائما الحب و ا ل أ خ ل ا ق قبل ا ل ح ج ة تريد أ ن تؤثر في الناس لا بد أ ن تمتلك أ خ ل ا ق ا تجعلهم يحبونك ثم ستنجح ب ا ل ت أ ث ي ر عليهم و لو ر أ ي ت س ي ر ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في بدايات دعوته أ ث ر على من من أ و ل من آ م ن به خ د ي ج ة زوجه أ ب و بكر صاحبه علي بن أ ب ي طالب ربيبه زيد بن حارث مولاه الذي كان يعيش في بيته هذه الشخصيات ا ل أ ر ب ع حينما تنظر إ ل ي ه ا و ت ق ر أ في سيرتها كانت تعيش ح ا ل ة حب و إ ن شئت فقل و ه ي ا ن بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف أ و ل ما ب د أ يبلغهم دين الله أ ق ب ل و ا دون تردد و هكذا ا ل أ خ ل ا ق و الحب قبل ا ل ح ج ة و متى ما نجحت ونخاطب أ ح ي ا ن ا بعض المدرسين بعض المعلمين بعض الشيوخ بعض ا ل آ ب ا ء بعض ا ل أ ز و ا ج إ ذ ا ر د ت أ ن تؤثر بهؤلاء الذين تحتك بهم حاول أ ن تكسب قلبك حاول أ ن تبرز عندك ا ل أ خ ل ا ق حاول أ ن تحترم ذاتك حتى تنجح ب ا ل ت أ ث ي ر عليهم وهكذا ر أ ي ن ا نبيا عصه ل ا وسلم يجذر هذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل أ خ ل ا ق الكلام أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه الناس قد ملوا منه ا ل م ت ا ج ر ة بالحرف الناس قد ملوا منه ص ن ا ع ة ا ل ك ل م ة و ص ي ا غ ة الجمل ا ل ج م ي ل ة الناس ملوا منها الناس يريدون مواقف ع م ل ي ة تنم عن أ خ ل ا ق ف ا ض ل ة عن قيم عن مبادئ الناس يهزها الموقف تهزها الكلام الرائع يهزه التعامل القيم هذا الذي يحتاجه الناس وهذا الذي اعتنى به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة وهو الذي تميز بهذه ا ل أ خ ل ا ق مع ذلك انظر إ ل ى خطاب الله عز وجل قال ربنا جل و عز مخاطب النبي صلى الله عليه و سلم لاحظ معي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قد ادهي جوامع الكلم و امتلك ن ا ص ي ة الحرف و ق و ة البيان و جمال ا ل أ س ل و ب و مع ذلك يقول الله جل و عز و لو كنت فظا غليظ القلب ل م ف ض و ا من حولك يعني يا محمد لا تتاجر كثيرا بكلماتك و عباراتك و إ ن تميزت بها و ب إ م ك ا ن ك عبر الكلام الذي تحكي ه ستؤثر في الناس لكن تبقى ا ل م س أ ل ة ا ل أ ه م م س أ ل ة ا ل أ خ ل ا ق و لو كنت ف ض ا غليظ القلب ل ا ن ف ض من حولك و لذا ر أ ي ن ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقدم ص و ر ة ر ا ئ ع ة ر ا ئ ع ة في فنون التعامل في ا ل أ خ ل ا ق في القيم حتى وجدنا رؤوسا كبارا ينهارون ينهارون أ م ا م أ خ ل ا ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خذ هذه ا ل ح ا د ث ة السريعه ة أرسل النبي صلى ل ل ا عليه وسلم ي مرة خ ارسل قبل نجد أ رجالا بعض ا ل ص ح ا ب ة يدورون حول ا ل م د ي ن ة ويتوجهون إ ل ى نجد فوجدوا رجلا من المشركين فاعتقلوه ف أ ت و ا به وادخلوه المسجد وربطوه ب س ا ر ي ة من سوار المسجد دخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ذ ا برجل قد, قد اوثقوه الناس و ربطوه ب س ا ر ي ة نظر إ ل ي ه فعرفه ف س أ ل أ ص ح ا ب ه أ ت ع ر ف و ن من هذا هذا الذي أ ت ي ت م به أ ت ع ر ف و ن من هو قالوا لا قال هذا سيد بني ح ن ي ف ة سيد ا ل ي م ا م ة هذا ث م ا م ه بن أ و ث ا ن أ ت ي ت م بسيد قومه و هم لا يعلمون أ ن ه م قد قبضوا على سيد من سادات نجد و هذا الرجل قد أ ص ا ب دما في المسلمين قتل بعض المسلمين فربط ب س ا ر ي ة من سوار المسجد ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ك ر م و ا أ ك ر م و ا ثم بعث إ ل ى أ ه ل ه أ ن يكرموا هذا ا ل أ س ي ر ل ا ح ظ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حتى ا ل آ ن لم يتحدث معه ثم عاد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ليصلي ف أ ق ب ل عليه ف س أ ل ه هذا السؤال قال له ماذا عندك يا ثمامه قال يا محمد عندي خير إ ن تقتل تقتل ذا دم و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما شئت يعني في وقيل يشير سيطالب بدمي إن أنت قتلتني علي بالحرية تنعم تنعم على أن أنا إنسان أنه أن أن هناك من إن أنت وإن إن أنت أستحق أصبت أصحابك أراد تقتل تقتل القتل قد قال ذا دما شاكر دم ثم وفكيت أ س ر ي ف ن س أ ش ك ر لك هذا الصنيع ولن انسى لك هذا الفضل ثم قال ا ل ث ا ل ث ة و إ ن كنت تريد مالا تريد ف د ي ة فسل تعطى منه ما شئت ف أ ن ا سيد قومي و س أ و ف ر لك من ا ل أ م و ا ل ما شئت قال له هذه الكلمات بما رد عليه النبي صلى الله ل ي وسلم لم ي ن ب س ب ك ل م ة سكت عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وغادر وترك ثمام وهو في داخل المسجد كان يرى تعامل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان يرى أ خ ل ا ق ي ا ت النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لاحظ هو في داخل المسجد المسلمون يدخلون المسجد خمس صلوات المسجد ما كان مكانا ل أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة فقط كان جامعه كان يرى كل شيء يعقد في هذا المسجد كان يرى أ خ ل ا ق ي ا ت المسلمين في داخل هذا المكان لما أ ت ى من اليوم الثاني جاءه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ف س أ ل ه السؤال نفسه ماذا عندك يا ثمامه قال يا محمد ما قلت لك إ ن تقتل تقتل ذا دم و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن كنت تريد مالا فسل تعط منه ما شئت فسكت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وغادر لما كان من اليوم الثالث س أ ل ه السؤال نفسه أ ي ض ا ماذا عندك يا ثمامه قال يا محمد ما قلت لك إ ن تقتل تقتل ذا دم و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن كنت تريد مالا فسل تعطى منه ما ش ئ هنا وهنا فقط تكلم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ط ل ق و ا ث م ا م ط لم ق ل يدخل معه في حوار لم يمارس معه د ع و ة لم يحدثه عن ا ل ع ق ي د ة لم ي أ خ ذ في تفصيلات فيما يتعلق بهذا الدين كل الذي قاله أ ط ل ق و ا ثمامه مضى الثمام مغادر المدينه حتى ما وصل إ ل ى ماء قريب إ ل ى مكان فيهما فاغتسل ثم عاد فلما راى النبي عليه الصلاه و السلام قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله و الله ما كان وجه ابغض الي من وجهك فكان وجهك احب ا ل و ج ه الي و ما كان دين ابغض إ ل ي من دينك فاصبح دينك احب الاديان لي وما كان بلد أ ب غ ض إ ل ي من بلدك ف أ ص ب ح بلدك أ ح ب البلاد إ ل ي انظروا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما مارس النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيلا هادرا من الحجج والبراهين بقدر ما اتكا على م س أ ل ة ا ل أ خ ل ا ق التي كان يراها سيد سيد سيد له قيمته في بلده وهو يرى مثل هذه التصرفات ا ل ر ا ئ ع ة التي تصدر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع أ ص ح ا ب ه ومن قبل ا ل ص ح ا ب ة فيما بينهم ومن قبل ا ل ص ح ا ب ة مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي إ ذ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هو الاحترام هو التقدير هي ا ل أ خ ل ا ق التي بين قوسين تصنع المعجزات نعم تصنع المعجزات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ خ و ت ي و أ خ و ا ت ي أ ق ف أ ح ي ا ن ا متعجبا و أ ن ا أ ر ى حثا على م س أ ل ة ا ل أ خ ل ا ق فتقف أ ح ي ا ن ا متعجبا كيف تعطى لهذه ا ل أ خ ل ا ق مثل هذه ا ل ق ي م ة خذ أ م ث ل ه سريعه نستعرضها أ ن ت أ ح ي ا ن ا قد لا ترزق بقرب من الله عز وجل في مجال ا ل ع ب ا د ة بعض الناس ما شاء الله تراه ي أ ن س بالرب جل وعز تراه دائما قائما لليل ل صائما للنهار هو يتلدد بهذه ا ل ع ب ا د ة أ ن ا أ ع ا ن ي من تقصير في هذا الجانب في قيام الليل أ ن اقوم الليل دائما أ و أ ن اكون دائما صواما الاثنين والخميس قد أ س ت ذ ق ل هذه ا ل ع ب ا د ة أ ح ي ا ن ا لكن, لكن ب إ م ك ا ن ك ان تصل إ ل ى د ر ج ة هؤلاء دون أ ن تصوم ودون أ ن تقوم الليل اسمع ماذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الحديث الصحيح إ ن الرجل لا يدرك طبعا حينما نقول الرجل الرجل يعم الرجل و ا ل م ر أ ة خطابات النبي عليه الصلاه و السلام بلفظ ا ل ذ ك و ر ي ة لكن هي تشمل ا ل م ر أ ة إ ن الرجل لا يدرك بحسن خلقه د ر ج ة صائم الليل صائم النهار قائم الليل لاحظ ب أ خ ل ا ق ك ا ل ح س ن ة تصل إ ل ى د ر ج ة هؤلاء و قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ر ة إ ن الرجل لم يعطى شيئا خيرا من من إ ي ش من حسن الخلق من حسن الخلق لاحظ ا ل آ ن فتح لك المجال لم يعط قيام ليل ص ي ا م تعبد حرص على عمره حج لا ترغب كل ذلك وركز على م س أ ل ة الخلق ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ر ة أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا لاحظ يصف أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا أ ح س ن ه م خلقا طيب أ ظ ن ك أ ن ك تتمنى شيئا و كلنا نتمنى تتمنى أ ن ك تحشر يوم ا ل ق ي ا م ة بجوار النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تتمنى أ ن تكون بقربه و كلنا ذاك الرجل حينما ت ق ر أ في سيرته و تنظر في أ ح و ا ل ه كم تتمنى أ ن ت ر ى فكيف لو قيل لك أ ن ه ب إ م ك ا ن ك أ ن تكون قريبا من م ن ز ل ة نبيك صلى الله عليه و سلم مجاورا له انظر ماذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قد خاطب أ ص ح ا ب ه م ر ة قال أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م إ ل ي م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة لاحظ هذا العرض أ ح ب ك م إ ل ي و أ ق ر ب ك م إ ل ي م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة بادر ا ل ص ح ا ب ة بجوابهم بلى يا رسول الله قال احسنكم خلقا أحسنكم هذا الذي يكون بجوارهم هذا الذي يكون بجوارهم اذا ا ل ق ض ي ة يا أ ح ب ت ي ليست ق ض ي ة ا خ ت ي ا ر ي ة ا ل آ ن أ ن ت ترى هذه العروض ا ل ع ج ي ب ة هذه المغريات هذه ا ل أ ش ي ا ء و هذه ا ل أ ج و ر التي تتحصل عليها كل الذي تحتاجه أ ن تحترم نفسك أ ن تقدرها أ ن تعيش ح ا ل ة أ خ ل ا ق في أ ع ل ى صورها ستنال هذه الاجور العظيمه نبي عليه الصلاه والسلام لا يتاجر بالكلمات لا يتاجر بالالفاظ كواقعنا احيانا كواقع الزوج مع زوجته يقدم دروسا بالمجان ل ل أ خ ل ا ق كيف تكون لكن حينما تاتي الممارسه ليس كذلك كواقع بعض الاباء الذي يحدث ابناءه عن الصدق وهو تجده من الكاذبين الذي يحدثهم عن التعامل الحسن مع الاحداث وهو تجد التعامل معهم بكل قسوه او تجده احيانا مع بعض المعلمين مع بعض ا ل ش خ ص ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كان إ ذ ا ما تحدث مارس مارس كان يطبق كل ذلك على ارض الواقع خذ مثالا على ذلك أ ن س بن مالك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ت ت به أ م ه و هو في سن ا ل ع ا ش ر ة و قيل في سن ا ل ت ا س ع و قيل ا ل ث ا م ن ة كان غلاما صغيرا أ ت ت به أ م ه بعدما هاجر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليقوم بخدمته فعاش أ ن س مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عشر سنين انظر ماذا يقول أ ن س غلام في م ت ر هذه السن إ ن م ا سخر ل خ د م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال خدمت النبي صلى الله عليه و سلم عشر سنين فما قال لي أ ف قط و ما قال لشيء صنعته لم ا صنعته ولا لشيء تركته لم ا تركته يا إ خ و ة قد ترى هذا الكلام ضربا من الخيال ا ل أ و ف التي نهينا ان نقولها لابائنا ل أ م ن ا و أ ب ي ن ا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخادم لخادم يخدمه حتى ك ل م ة أ و ف أ ن ت قد تنظر إ ل ي ه ا ن ظ ر ة س ر ي ع ة وتقول ما أ ع ظ م خلق النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م لا دعني أ ف ص ل ه ا حتى تستوعب عظم خلق النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لاحظوا يا أ ح ب ة أ ن س كان في سن ا ل ع ا ش ر ة و ا ل أ ب يفهم جيدا و كذلك ا ل أ م تفهم جيدا ما معنى أ ن يكون ابنه في سن ا ل ع ا ش ر ة أ و ا ل ت ا س ع ة أ و ا ل ث ا م ن ة جرت ا ل ع ا د ة أ ن ا ل أ ط ف ا ل في مثل هذه السن تكثر منهم المشاكسات و المشاغبات أ خ ت ه تئن من صولته أ خ و ه يشكو دائما ً أ ب ا ه من صنيع أ خ ي ه في مثل هذا السن تشك... تكثر منهم مشاغبات ومشاكسات وما إ ل ى ذلك إ ذ ن في مثل هذا السن تكثر منهم هذا الشيء بعكس لو كان في سن العشرين ابنك في سن العشرين يقدر م س أ ل ة ا ل أ ب و ة يعرف كيف يتع... يتعامل ولذا لاحظ معي أ ن أ ن س ا كان في سن ا ل ع ا ش ر ة من الطبيعي أ ن تصدر منه هذه ا ل أ خ ط ا ء قد يقول بعضكم مهلاً مهلاً بعضكم هذا أنس أنس تربى في بيت ا ل ن ب و ة و أ ظ ن ه أ ن ه لم يخطئ و أ ظ ن ه أ ن ه كان يقدر مقام ا ل ن ب و ة و أ ظ ن ه أ ن ه مطيعا دائما وابدا لا وضع أ ن س رضي الله عنه كوضع الغلمان في مثل سنه أ ع ط ي ك ق ص ة ص ح ي ح ة أ ر س ل ه النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة في ح ا ج ة له م ا س ة النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ا د ح ا ج ة م ع ي ن ة فارسل أ ن س ا خرج أ ن س وهو الغلام فوجد ص ب ي ة يلعبون ف أ خ ذ يلعب معهم ونسي ما طلب منه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كواقع بعض أ و ل ا د ن ا أ ح ي ا ن ا تطلب منه ش ي ء معينا يجد أ ط ف ا ل ا يلعبون في الشارع فيلعب معهم وينسى الطلب طيب أ ن ت ك أ ب طلبت من ابنك طلبا مهما ل ل غ ا ي ة وتجد أ ن حركتك من داخل البيت م ر ت ب ط ة بتنفيذ هذا ا ل أ م ر فلما انتظرت انتظرت لم تجد لم يعد ابنك خرجت ف إ ذ ا بابنك يلعب في الشارع أ ي موقف تسجل أ ظ ن أ ن أ ح س ن ا ل آ ب ا ء ت ر ب ي ة من يقول لابنه تعال ادخل أ ر ي د ك فيدخله البيت فيقوم بتهميزه و يقوم ب إ ع ط ا ئ ه ما جاد الله عليه من ق و ة و من ضرب و من ركل و بعضهم قد يكون عنده شيء من ا ل ت ر ب ي ة ف ي ق ت ف ي بالكلمات و العبارات و أ ح ي ا ن ا قد ي أ ت ي ب أ ل ف ا ظ ن ا ب ي ة و عبارات س ا ق ط ة بل أ ح ي ا ن ا تجد ح د ي ق ة الحيوان ت ح ض ر حينما نخاطب أ ب ن ا ئ ن ا حينما نغضب عليهم و هذا كذا تجد في بعض ا ل آ ب ا ء يعني يمارسون هذا الدور لكن البعض ما الذي يفعله يقوم بضرب ابنه أ م ا م أ ص د ق ا ئ ه و لذا نقول دائما للاباء ابنك سينسى كل شيء إ ل ا ص ف ع ة يتلقاها منك أ م ا م زملائه و لذا احذروا انتبهوا أ ن تهين صغيرك أ م ا م زملائه لا ب ا ل ك ل م ة ولا باستخدام اليد إ ذ ا دخل في البيت افعل به ما شئت وتفنن كما تشاء لكن أ م ا م زملائه إ ي ا ك لاحظ ا ل آ ن النبي صلى الله عليه و سلم ينتظره خرج عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعدما استبطا انس ا ف إ ذ ا بانس يلعب مع ا ل ص ب ي ة ف أ ق ب ل عليه لما اقترب منه شعر أ ن س أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خلف ظهره ف أ خ ذ يرمقه بعينه ينظر إ ل ي ه بعينه فلما اقترب قال له يا انيس لاحظ يا أ ح ب ه يدلعه أ ن ت متى تدلع صغيرك إ ذ ا رضيت عنه يعني متى ت س م ي حمودي عبودي يا عيوني يا حياتي إ ذ ا كنت راضيا عنه حمودي عبودي لكن لو كنت غاضبا أ ت ق و ل حمودي عبودي هذه المصطلحات تنتهي في هذا الموقف النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يصغر أ ن س ا تدريعا له يا انيس ماذا فعلت بما أ م ر ت ك قال أ ذ ه ب ا ل آ ن يا رسول الله و أ خ ذ يركض حتى ي أ ت ي بما أ م ر ه النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ي أ ت ي به لاحظوا احبتي أ ن س كانت تصدر منه هذه ا ل أ خ ط ا ء و مع ذلك ما قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام حتى ك ل م ة أ ف أ ف هذا الجانب ا ل أ و ل الجانب الثاني لاحظوا يا إ خ و ة كم عاش مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عاش عشر سنين أ ن ا حينما أ ت ع ر ف معك ل ل و ه ل ة ا ل أ و ل ى حتى لو أ ق ف ا ل آ ن حينما أ ن ز ل و ي أ ت ي أ ح د ه م يتحدث معي انظر إ ل ى نظرات الاحترام ا ل م ت ب ا د ل بيني وبينك انظر إ ل ى العبارات المنتقاه التي ستنتقيها حتما و أ ن ت تتحدث معي لما لاني للتو قد تعرفت عليك و ط ب ي ع ة العلاقات ا ل أ و ل ي ة تطغى عليها ا ل م ج ا م ل ة و إ ذ ا لم تجد مني ك ل م ة تسيء لك في المقابل لن أ ج د ك ل م ة منك تصدر في حقي تسيء لي عبارات منتقات و ت أ خ ذ أ ج م ل العبارات التي تعلمتها طوال سني عمرك ر غ ب ة في جذبي و ر غ ب ة من قبلي في جذبك وهكذا تجد أ ن العلاقات في بداياتها يطغى عليها هذا الجانب لكن لاحظ معي إ ذ ا طال الوقت ومرت الساعات ت ب د أ تتغير ا ل أ خ ل ا ق يعني لو أ ر د ت أ ن اذهب معك أ ن ا في ر ح ل ة ل م د ة ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ى م ن ط ق ة م ج ا و ر ة نمضي سويا في ا ل س ي ا ر ة طيب أ ن ا وياك في ا ل س ي ا ر ة في سيارتك ا ل ج م ي ل ة ن أ ت ي إ ل ى م ح ط ة الوقود تقول لي خالد والله ما تنزل أ ن ا س أ ن ز ل و س أ ش ت ر ي بعض الحاجيات إ ك ر ا م ا لك و نمضي أ ن ا وياك في ا ل س ي ا ر ة نتحدث حديثا عابرا و كلاما يطغى عليه ا ل م ج ا م ل ة مرت ثلاث ساعات ت ب د أ تتغير ا ل أ م و ر فتلتفت لي خالد أ ل ا ترغب أ ن تنزل ل ت أ ت ي بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل آ ن في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى أ ق س م ت ايمانا مغلظه ان لا أ ن ز ل لكن ا ل آ ن مرت الساعات تعالي ننظر إ ل ى حالي معك في اليوم الثالث لا تكترث لي ولا تهتم ولذا انظر مثالا ع ا د ة ما راه واقعا ا ل آ ن حينما تكون و ن أ ن ت م في مكان فيدخل ضيف ل أ و ل م ر ة ترونه فتهبون إ ل ي ه تسلمون عليه وتكرمونه وتجلسونه في صدر المجلس ت أ ت و ن بالشاي و ا ل ق ه و ة والمعجنات والمقبلات وما لذ وطاب لكونه قد دخل ولا تعرفونه تعالي ندخل إ ل ى المكان بعد خمس ساعات بعد خمس ساعات ساجدكم أ ن ت م يا من تكونون في هذا المكان كزملاء قد اجتمعتم في ز ا و ي ة وهذا الضيف المسكين قد ابقيتموه في ز ا و ي ة وقد وضعتم عنده الشاي و ا ل ق ه و ة اشرب ومتى ما ن ت ه ت اذهب وغادر من غير مطرود وهذا واقع الناس في البدايات مجاملات لكن إ ل ى متى اتحملك إ خ و ت ي أ ن س عشر سنوات مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما قال له ك ل م ة أ ف أ ف أ ح ي ا ن ا تقف والله ك أ ن ه ضرب من الخيال لكن هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة التي تربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصنع ا لعين ربي كان لها ذلك ا ل أ ث ر ولذا لاحظوا احبتي أ ن س متى فرح ة متى انتفض أ ن س دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات يقول أ ن س ر أ ي ت اثنتين وارجو ا ل ث ا ل ث ة دعا له بطول العمر و ا ل أ و ل ا د ب ك ث ر ة المال ودعا له بدخول ا ل ج ن ة الله جل و ع ز ا س ت ج ا ب ك ث ر ة ا ل أ م و ا ل أ ن س كان له بستان من عنب يثمر في ا ل س ن ة مرتين على خلاف ما كانت عليه البساتين بجواره ورزقه الرب جل و ع ز من ا ل أ و ل ا د حتى أ ن ه ما مات أ ن س حتى دفن من أ ح ف ا د ه م ئ ة م ئ ة من أ ح ف ا د ه قبل أ ن يموت أ ن س رضي الله عنه وكان أ ط ا ل الله في عمره كان آ خ ر ا ل ص ح ا ب ة و ف ا ة في ا ل ب ص ر ة توفي س ن ة واحد 9 3 ع ل ى الخلاف الشهير بقيت ا ل ث ا ل ث ة دخول ا ل ج ن ة هذه هي التي ترجوها لكن لكن متى انتفض أ ن س هي دعوات ر ا ئ ع ة ج م ي ل ة لكن الذي هز أ ن س ا من الداخل أ ن ه كان يفكر دوما أ ن ه ا ل آ ن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يشعر ب أ ن ف ا س ه ب ح ر ا ر ة كلماته يراه أ م ا م عينيه يشعر ب ا ل أ ن س بوجوده كان تفكيره قد انصب ماذا إ ذ ا غادر الدنيا النبي صلى الله عليه و سلم مضى إ ل ى الرفيق ا ل أ ع ل ى و أ ن س قد مات هل ب إ م ك ا ن ي أ ن يكون مع النبي صلى الله عليه و سلم هذا الذي الهاجس الذي كان يقلق أ ن س ل أ ن ه يشعر النبي صلى الله عليه و سلم سيكون مع ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل و هو سيكون في مكان آ خ ر هذا الذي كان يشغله مع أ ن أ ن س كان خادم و جرت ا ل ع ا د ة أ ن الخادم يتمنى متى يفتك من خ د م ة سيده بل دع الخادم أ ب ن ا ؤ ن ا أ ح ي ا ن ا في البيت يتمنون متى تسافر أ ن ت أ ي ه ا ا ل أ ب و اذا حينما ت س أ ل أ ب ن ا ئ ك هل تريد أ ن يغادر أ ب و ك و أ ن يسافر قل يا ليت, ليت و ارجو أ ن يطيل في سفره حتى ن أ خ ذ راحتنا ب ص و ر ة أ ف ض ل هذا ترى حتى في واقع أ ب ن ا ئ ن ا و خصوصا في من هم في سن ا ل م ر ا ه ق ة و فوق ذلك و هم يانسون كثيرا حينما يغادر أ ب و ه م أ ن س ا ل إ ش ك ا ل ي ة عنده أ ن ه لن يكون مع النبي صلى الله عليه و سلم في ا ل آ خ ر ة لاحظ هذا الموقف الذي جرى أ ن س كان جالسا فدخل رجل ل ي س أ ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال يا رسول الله متى ا ل س ا ع ة ي س أ ل ه هذا السؤال متى ا ل س ا ع ة فقام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و رد عليه بسؤال قال ماذا أ ع د د ت لها دعك ل ا م ة ا ل س ا ع ة لكن السؤال الملح ماذا أ ع د د ت لها قال يا رسول الله ما أ ع د د ت لها كثير عمل غير أ ن ي أ ح ب الله ورسوله قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن س اسمع قال المرء يحشر مع من أ ح ب هنا انتفض أ ن س أ خ ذ يفكر مليا بهذه ا ل ك ل م ة المرء يحشر مع من أ ح ب ثم صرخ أ ن س بصوت مسموع و هو يقول ف أ ن ا أ ح ب رسول الله و أ ب ا بكر و عمر أ ر ا د أ ن يقول هذه هي قضيتي هذه هي التي كانت تقلقني هذه ا ل ت ي ما كانت تجعلني أ ن ا م الليل و لا أ ع ي ش في النهار كما يعيش الناس م س أ ل ة اذا غادر النبي صلى الله عليه و سلم الرفيق ا ل أ ع ل ى ها هو النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقدم له أ ج م ل ع ب ا ر ة سمعها أ ن س منذ ولدته أ م ه المرء يحشر مع من أ ح ب وهنا انحلت ق ض ي ة ا ل آ خ ر ة أ ن ه سيحشر مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهكذا ر أ ي ن ا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ما الذي جعل أ ن س ب هذه ا ل ص و ر ة هي أ خ ل ا ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ خ ل ا ق أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة هي سحر حلال هي سحر حلال ب إ م ك ا ن ك أ ن تستخدمها مع الناس سحر تملك قلوب الناس والناس تعشق من يحسن إ ل ي ه ا و لذا قد يقول بعضكم طيب أ ن ت تقول حسن الخلق حسن الخلق ما حسن الخلق حسن الخلق ايها الاحبه ت أ م ل و ا هذا الكلمات حسن الخلق ط ل ا ق ة في الوجه ا ب ت س ا م ة بعض الناس يظن أ ن ا ل أ س ن ا ن ع و ر ة و إ ذ ا لا تراه يضحك أ ب د ا لا يبتسم أ ب د ا خائف على هذه ا ل ع و ر ة أ ن لا تخرج للناس اهكذا تكون ولذا يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ك ث ر الناس تبسما يا إ خ و ة خذوا هذه ا ل م ع ل و م ة مني جيدا ا ل أ س ن ا ن ليست ع و ر ة أ خ ر ج و ه ا دعوا الناس يرونها ابتسم في وجوه الناس الوجه الطلق له ذلك ا ل أ ث ر في جذب الناس أ ي ض ا يصاحبه بذل المعروف للناس هذا من حسن الخلق أ ن ت ب د ل المعروف للناس و أ ن تكف أ ذ ا ك عن الناس هذه هي المواصفات الثلاث فقط ط ل ا ق ة وجه بذل معروف وكف ا ل أ ذ ى عن الناس ويصاحبها ماذا يصاحب ط ل ا ق ة الوجه الكلام الحسن بعض الناس ما شاء الله ما شاء الله إ ذ ا ما تحدث معك انظر إ ل ى الكلمات التي تخرج من ش ف ت ي ك كالماء العذب الزلال والله تقف م ش ت و ه ا بعض الناس ما شاء الله يعطيك الكلمات ا ل ج م ي ل ة والعبارات ا ل ر ا ئ ع ة لا تكلفك شيئا والله ما تكلفك شيئا لا يحتاج منك أ ن تخرج أ م و ا ل ا من جيبك ما يحتاج كل الذي تحجاده كلمات تخرج من لسانك وتصافح شفتيك وتخرج فتنجح ب أ ن تستقطب قلوب الناس لكن بعض الناس يبخل حتى الكلمات ا ل ج م ي ل ة يبخل بها على زوجته يبخل بها على اولاده على اصحابه على الذين يجالسون وبعض الناس ماذا يظن يظن لو اصبحت مكفهر الوجه مقطب الجبين هذا يدل على شخصيتك انت انسان لك شخصيه انت انسان لك احترامك انت انسان لك تقديرك وهكذا يظن انه متى ما كان مكفهر الوجه يكون كذلك لا يا اخوه النبي عليه الصلاه والسلام كان بهذه الصوره الرائعه ويصاحبه ايضا ايها الاحبه وبه اختم حتى تتكامل حسن الخلق يصاحبه مدارات الغضب يعني انت انا مسكت غضبك طيب الناس الناس يسؤون لي لا بد أ ن تدار الغضب الجانب الثالث أ ي ض ا أ ن تتحمل ا ل أ ذ ى يعني بعض الناس يقول يا أ خ ي أ ن ا ما أ و ذ ي الناس لكن الناس يؤذوني حتى تتميز ب ح ز ن الخلق وترتفع به عليك أ ن تتحمل أ ذ ى الناس ما أ ح و ج ن ا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ ن نصل إ ل ى د ر ج ة الصائم القائم حينما نتمثل صور الاحترام والتقدير و ا ل أ خ ل ا ق اللهم أ ت ي أ ن ف س ن ا تقواها و زكي أ ن ت خير من زكاها و صلى الله و سلم على نبينا محمد